Daddy! <تصفيق> على رأي <الراية> وعلى <تصفيق> حسين أنا الحر وعلى حزاني نشار في الغروب لي على أخوتي موال سدال غابر وجبسي. عدو خيل حريت لا وين أصيد وشكي ومنو ظل عيني عند وشكيل غريبة وقاس ميداه ريح بعيني خو أخذت أطفالي والخدار ورحيت للشاطع النايل أدور عيل لتشافي الليل وقيل اللي جيل شفت شايل نهار تشفه قطيعه ولازمي لرايك ورغم سهمي لذيب عينك يصيد ليل عال جمي ومايك ورغم قطعة يصيد لي الشاطي للحي أنا زي أنا زيانا. انا زي ح انا زي انا على رايا وعانا حسين في الجسم وصريع خضب معفى ودمى بالعين هم تجري صباح ماين نهار أحمر صحيت يا أخو يا أنا الحرة ينه مشكى اسمعي اثنا حره اجاوا ابنيه يزي يناد مين اللي تتعذى بلا تينومي sou chim habob albi عساه البيان الفين شفيلي على النهار مرمي اخويا حسين شاويان صحيت من لا عتي وهاضمي رجاع لي صدى صات يا زينب جربي يمي تعالي وشا هدي يمي خبارني الموت اصطفى وامي تعالي ويال نسوي Ymmäntäisimme, että näinä asiat ovat. Awin, meidän on tehtävä jotain. Meidän أوين وان حان أنا زي أنا أوين وان حان على ما يا وعانا حسين على تعنيتي لأبولي امك شفيت جد يحضي جسمه يقبل ناح رويش شفيت امي تنادي ابني يضيع عيوني واوليا يوم منو يذني قطعنا حرج فصل هنرات من جسمك صحيت راسك يا خيوي وي وجتني كرب ana wa nawhan ala ma ya wa جثث فوقي الجثث بالبار صريت أرعى حراي رهوم وسكيت ريض ضعي وخيد دار لوان ما توقعي الراية جumar هاشم وابن أكبر كنت ماروح ما اجتوف وديري عيون ونوات حسا مشيتي وشأ بحال عين على الرأي وعلى ani asiana ala ala ala دوسو ساو والتوزيع مشتاق القرشي